الذي عفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَفَصِّلِ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِالْقَآئِرَةِ رَبُّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناد وزرع ولخيل صنوان وغير صنوان يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تُعْجَبْ فَعَجِبُوا قَوْلَهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَن في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأولال في أعماقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وَيَ السَّاجِنُون سَبِ السَّيَةٍ قَابِلَ الْحَسَنَةٍ وَقَْ بِ خَانَت مِنْ قَابِهِممَسُن وَإِنَّ رَبًّا كَلَذُهُ مَوْثِ رَسنينل سِعَ غُلِهِ وَإَِّ رَبًّا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 الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الويد والشهادة الكبير المتعال سواء منكم ومن سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن قلبه يحفظونه من أمر الله أَسَيُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرْضَى اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَن فَلَا رَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا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 لَهُ دَاعَةُ الصِّرَاطِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَسَبَ سَقَيَتْهُ إِلَى الْمَاءِ ذِي الْغَصَّةِ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 قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۖ قُلْ أَفَتَسْتَخَفُونَ مِن دُونِهِ أَوْ لَا يَمْلِكُونَ لَأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَل يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ سَخَأَ خَلَقُكَ خَلْقُهُ فَتَشَابَهَ الذَّقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا يَأْكُلُ السَّيْنُ زَبَدَ الرَّبِيَّا وَمِمَّا يُلقُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ زَبَدٌ أَخْرَى يَكُنْ أَوْ مَتَاعٌ زَبَدٌ مِثْلُهُ ذَلِكَ يَأْقُرُبُ اللَّهُ الْحَقَّ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 وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَّوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفَسَدُوا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوكون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وَالَّذِينَ يُوصُونَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصُوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عطب الدار جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا عَصَوْتُمْ فَنِعْمَ عَقْبَ الْبَالِ وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْفَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْمَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّالِ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 قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليهما الأناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبيها أمم لتكلوا عليهم الذي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 فَلَا يَيْأَسُ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَذَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَخُفُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ أَسَاءَ يَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا عَصَواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُنُّ قَرِيبًا أَوْ تَحُنُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ فَسَاءَ مَآبَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَ قادُمز بيعصون مِ قاب وَلَ قادتُمز أَ بعصون مِن قَب كَفَأَلَتُ للَّذين كَفَصُ م خَزتُهُم فَشَفَ كَ قض أَذََهُقائمعَلَ فَُنفسسٍ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ لَئِن تَسْمُوهُمْ أَمْ تَلْبِسُوا اسْمَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي الْأَرْضِ أَن بَاطِلًا مِنْ الْقَوْلِ بَلْ يُزَيِّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَسْكَنَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ ومن يؤمن الله فَمَا لَهُ من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُكَذِّبُ بِبَعْضِهِ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَهِي وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًا وَلَئِنِ السَّبَعَتَ أَهُوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَتَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِدٍ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 تَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَحْدَهُ أُمَّ الْكِتَابِ وَإِنَّ لَنُدْرِيَ أَنَّ بَعْضَ الَّذِينَ يَعُدُّهُمْ أَعُنَتُ وَسَيَنَّتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَكِّبَ لِحُكْمِهِ Və həyətləyəm Və qəd məkərələzində və qəbələhəm fəliləhəlməkər jəməyəyəm və qədərəmə və qəsib qənd nəfsi və qədərəmə qəfərəmə qədərəmə və qədərəmə və فَأُرْسِلَ السَّفَرَةُ سَلَامٌ قُلْتُ فَاعْبُدِ اللَّهَ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تُنْفَذْ فَاعْبُدِ اللَّهَ شَهِيدًا بَيْنِي